لنا مرخفاتنا بضاب الغراس لنا صيف الحق حين التصادم فنحن الاسود قبات الضياغ نفل الحديدة بعزم شديد نفل الحديدة بعزم الشديد إذا الحرب جات بلحم الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدام دماء الوريد ونسقي الهدام دماء الوريد ونرضي بحد حسام الرؤوس ونشفي برضي عدات النفوس فابشر عدوي بيوم عبوس ليشرق في الفون مجد تريد ليشريق في الكون مجد تريد قراع الأسنات تحن الرجال وفي الحرب عز وريف الظلال فقم للخلود أخيّا تعال ودعا كذربا كسول البريد ودعا كذربا كسول البريد إذا النار شبت فنحن الضغام نحرق بالسيف جمع الطرام ونمحو عن الكون ليل الظلام فيبزوغ في الكون فجر جديد فيبزغ في الكون فجر جديد صواري منافر عدى قاطعات وأفعاد نافر برساطعات ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد بتوحيد ربي وسيف رشيد فيا قوم قوموا لقاع السيوف فما العيش إلا بظل الحتوف نموت بعزه ونحن قوف ولا خير في العيش عيش العبيد ولا خير في العيش عيش العبيد